علينا ما هو من صورة الصف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. و لانج زل punya 我إذ kwa le yi لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر والله لا يهزي القوم encanta oh. o أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كي هم ذلكم خي يرد لكم ان كنتم تظلمون ومساكن طيبة في جنات عزيز و اذكروا حبونا من من الظن فكن وبشر للمؤمن amau colai وَأُحِفّ فَأَجِدَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ضَاهِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ وَمَنَارُ listen me اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يا the day. Let's نفراط المستقيم وفراط الذين أنعمت عليهم MZ Oh, Lord. No. مباركة استمعنا إليها من القرشيخ محمد صديق من شاوي وصدلت في عام ثمانية ماستين وكانت التلوة من سور الصف والفاتحة وأول سورة البقرة